لا تعجلن فربما عجل الفتى فيما يضره ولربما كره الفتى أمرا عواقبه تسره وصدق الله تعالى إذ يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون عنوان حلقتنا التأني لأننا سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم مخاطبا صحابيا كريما إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناه والتأني من الله والعجلة من الشيطان ونحن نريد أن نتخلق بخلق الأناه فهلموا بنا إلى هذه الدرة المباركة من درر الشريعة لنتعلم الأنات من سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم درر بدأت بتوهج في لمعة من حزنها كل الكلام سيبرقون من الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة المشاهدين أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات ومعكم نبحر من جديد في بحر كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنلتقط درة جديدة من درر شريعتنا الغراء ونتناولها بالبحث مع فضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلس مرحبا بكم سيدي وحياكم الله بكم ونفع بكم حياكم الله. سيدي الدرة اليوم هي خلق إسلامي رفيع هو التأني والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس يقول العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن جل جلاله وإذا قرأنا في كتاب الله تعالى وجدنا قوله تعالى خُلِقَ الإنسانُ من عجل كيف نوفق أو كيف ننتقل من حالة العجلة التي هي ندامة وهي من الشيطان إلى حالة التأني التي هي حالة رحمانية يحبها الله ورسيله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته وارضى عنا وعنهم يا رب العالمين هناك ملمح دقيق جداً هو أن للإنسان طبعا ومعه تكليف فحينما يتناقض الطبع مع التكليف الفطرة متفق مع التكلييف والصبرة متاف مع التكيف إلا أن الطبع فطببع اقظي أن تأخذ المال والتكيف أن تم الطبع اقظي أن تحوض في فضائح الناس والتكيف أن تصمت والطببع ييقظي أن تبل العين من محاسن المرأ والتكيف أن تخ البصاع هذا التنااق في ما يبدو بين الطبع والتكليف وثمن الجنة فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإذاً ليس هناك جنة من دون شيء تتركه خوفاً من الله وما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه لكيف نتقرب إلى الله بعمل يحتاج إلى جهد وسمي التكليف تكليفاً من الكلفة فالإنسان له طبع فلو سار مع طبعه وقد ورد إن عمل الجنة حزن بربوة كأنك تمشي في طريق مستوي ثم واجهت طريقين الأولى صاعدة والثانية هابطة الصاعدة حجاب وأكمات وهبار لكن ينتهي هذا الطريق بجنة ليس لها مسيح والطريق الهابطة مريحة وفيها أزهار وورود لكن تنتهي بحفرة ما لها من قرار وفي لوحة قبل الطريقين وفي منظار تحب أن تقرأ أو أن ترى بعينك فإن عمل الجنة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بسهوة الإنسان إذا أطلق بشهوات العنان وما ضبط نفسه بشيء إن عمل النار سهل بسهوة وإن عمل الجنة حجد بربوة في مجاهدة في ضبط لسان ضبط عين ضبط أذن ضبط تعامل مدام في ضبط في جهد وهذا ثمن الجنة هذا التناقب بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة وهذه وهذا هو الجهاد جهاد النفس والهوى طبعا الجهاد موضوع طويل جدا هناك جهاد النفس والهوى هناك جهاد البنائي هناك جهاد بالقرآن الكريم هناك الجهاد القتالي بس المعنى الأول في الجهاد جهاد النفس والهوى إذن فهمت منكم سيدي أن العجلة هي الطبع نعم والتأني هو التكليف تكليف سيدي إذن عندما قال تعالى خرق الإنسان من عجل لو قال هذا يعني الله خلقني عجلا فما فائلة ذلك لي لما لم يخلقني متأنيا فورا لو لم يكن طبع الإنسان يتناقض مع التكليف ما في جن أساسا سجنني السبب ان انا ابي طبع يقتضي عدم التاني المسرعه نعم فالله عز وجل جعل التكليف مناقضا للطبع الطبع هذا التناقض يمتحن به الإنسان وهل كونه عجول وهل كونه عجولا هذه نقطه ضعف لصالحه ام هي ضد لصالحه لصالح يختار الاخره لا. والاخره ليست قريبه يضحي بشهواته ومصالحه ورائزه الا ما سمح الله به فاذا ضحى بها من اجل الاخره لانه طبع عجول يرقبها العمل لو لم يكن ذا طبع عجول لا يرقب باختيار الاخره لولا انه له طبع يتناقض مع التكليف طبع ما ارتقى بغض البصر ما ارتقى بانفاق المال فهذه نقطه دقيقه جدا اي خلاف الفطره والصبغه الطبع يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذبة والخيانة فهذا الطبع الذي طبعنا عليه من أجل أن نرقى به من أجل الجنة انت دفعت شيء سمين شيء تحبه وتنتفع به بزلته ترقى عند الله في إنسان يرقى بقبضة من رمل تعطاها لإنسان يرقى بإنفاق المال الذي يحبه برقى البصر الذي يؤثر أن يملأ العين من محاسن المرأة برقى بالصمت لألا يفضح الناس فلولا أن هناك تناقباً بين الطبع والتكليف لما كانت جنة إذن سيدي خلقه عجولاً خلقه ضعيفاً, ضعيفاً وعجوعاً وهلوع ومنوع وكلها لصالحين لصالحين يعني عفواً الآلات الغالية جداً في أطعى اسم البيوز معروف. هي وصلة ضعيفة جدا إذا جاء التيار عالي تسيح فإذا ساحت انقطع التيار والآلة حفظت سليمة. فهذه نقاط الضعف في خلق الإنسان هي سبب سعادته نقاط الضعف في خلق الإنسان سبب رقيه نقاط الضعف في خلق الإنسان سبب عمله العظيم هو عاكس طبعه إرضاء لربه وما ترك عبد شيئا لله الا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه مؤمن يشعر بعزه الاستقامه يشعر انه طبق التكليف والتكليف دفع دفع ثمنه يعني عفوا لو انه انسان اعطيناه الاسئله ونجح هذا النجاح ما له لا عنده ولا عند اهله ولا عند استاذه صحيح طب ما حينما يدرس ويدرس ويسهر الليالي ثم ينجح يرقى بهذا النجاح يرقى الله بكم سيدي لو انتقلنا إلى محور آخر في هذا اللقاء الطيب لنؤصل شرعيا لموضوع التأني وهنا يحضرني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الكثيرون يتسرعون في اتخاذ قراراتهم ثم يندمون والأمر الإلهي هنا تبين فهل التبين والتريث هو فرع من التأني طبعاً الذي نتحدث عنه هناك أنا أتمنى من إخوة المشاهدين اتخاذ القرار شيء خطير والندم أخطر فأنا أتمنى لا تتخذ قرار وأنت غاضب لا تتخذ قرار مباشرةً أعطي نفسك مهلة 24 ساعة في الشؤون الكبيرة الذي يتخذ قرار مفاجئ فجأة يندم كثيرا فلذلك بسموها مرحلة جمع المعلومات مرحلة استقصاء الحقائق مرحلة اتخاذ قرار مبني على حقيقة مو على وهم مو على إشاعة ليست على وشاية كاذبة فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبح على ما فعلتم نادمين يعني واحد وجد ورقة عند بكتب ظنها ورقه بيضاء فاستخدمها استخدام سريع ثم مزقها ثم اكتشف هي شيك مليون ما الذي يحصل خسيره خساره دائما انسان ليس ربع من علامات الـ الـ العلماء الكبار اعلام الامه التاني ما بيتخذ قرارات فجاه فأنا بقول يعني بتمنى من كل أخ مشاهد إن كان زوج إن كان مدير دائرة ما يتخذ قرار مفاجئ وهو غاضب وهو غاضب لا تهضب والقرار الذي يتخذ والإنسان غاضب سيندم عليه كثيرا وفي أشياء بندم ما بفيد فأنا بقول إنه جمع المعلومات لا تتخذ قرار مفاجئ استقصي والآن الدول القوية للك استقصاء حقائق لا. في دول أيام تتخذ قرار مفاجئ وبتمدم عليه ندم كبير سيدي أيضا في الحديث الشريف ورد مفهوم العجلة والتأني يقول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم دعاؤه ما لم يعجل يعني وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطا لإجابة الدعاء من الشروط وهو أن لا يعجل فهل أيضا من التأني أن يدعو الإنسان ويصبر وينتظر الإجابة يعني هنا في ملمح دقيق انه الاله العظيم نعم كبيره منحنا نعمه الإيجاد هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا منحنا نعمه الامداد امدنا بالهواء والطعام والشراب والزوج والاولاد الى اخره منحنا نعمه الهدى والرشاد هذه النعم الكبيره الايجاد والامداد والهدى والرشاد إذا شيء حرمه الله عز وجل يجب ان أن أتريس في اتخاذ قرار في أخذ هذا الشيء إله هو العليم هو الحكيم الحقيقة الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة وكل انسان يغضب سريعاً يتخذ قرار من دون دراسة من دون جمع معلومات من دون استقصاء حقائق سوف يندم ندماً شديداً والحقيقة الشعور بالندم صعب جدا إن العارة ليلزم المرأة يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك لا بي إلى النار أهون علي مما ألقى لا يعلم ما فيها من شدة العذاب فالندم الذي يعانيه الإنسان الذي تفلت من منهج الله لا يوصف وهذا الندم يصيب المتعجلين والمتسرعين في اتخاذ قراراتهم والمطلوب هو التأمي لو انتقلنا سيدي إلى المحور الثالث في لقائنا وهو ما نختم به دائما ونريد أن نقلب هذه المعلومات القيمة إلى واقع نعيشه ونتلمسه لا سيما وأننا نقرأ قوله صلى الله عليه وسلم وهو يقول للأشج إن فيك خصلتين يحبهم الله الأنات والحلم فهذه الأنات يحبها الله تعالى وهذا يعني فيما أرى دافع كبير لنا أن نتأسى بهذه الخاصلة التي يحبها الله ورسوله والله أنا أرى هناك مصطلحات جديدة تسمى الحاضنة الاجتماعية ما, ما لم يكن لك حاضنة مؤمنة ما. اجتماعية تعينك على طاعة الله المشكلة كبيرة لذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيك تريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا يا أيها الذين آمنوا تقل الله وكنوا مع الصادقين لا بد من حاضنك لا بد من بيئة أما إذا كان بيئته تتناخذ مع توجهه الجديد لن يستطيع متابعة الاستقامة لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله والصاحب ساحب وأنا بعد دراسات تفسير دقيقة وجد أنه الأب والأم والعم والخال والأخ الكبير وشيخ المسجد والأستاذ في المدرسة كل هؤلاء الموجهون تأثيرهم في الإنسان أربعون بالمئة بينما صديق السوء ستون أنا أخاطب الأولياء الأمور يجب ان تعلم أيها الأخت المشاهدة من هي صديقة ابنتك ويجب أن تعلم أيها الأب المشاهد من هو صديق ابنتك تأثر الشاب والشابة بالصديق ستون بالمئة بينما تأثر الشاب والشابة بالأم والأب والعم والخال وشيخ المسجد والموجه وأستاذ التربية الإسلامية أربعون بالمئة. وصاحب ساحر اذا لو كان المؤمن في بيئه سليمه نظيفه فهذا ما يعينه على مكارم الاخلاق الايه صريحه واضحه يا ايها الذين الله وكونوا مع الصادقين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي وقالوا ايضا سيدي ان التاني من سماره أن الله عز وجل يحب التأني من الرحمن ومن سماره أنه يلقي في قلب الإنسان السكينة نعم. فهل السكينة من سمار التأني؟ هذه السكينة شيء دقيق جداً أنا أقول تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء عطاء إلهي يصعب أن يشرح في لقاء يترى السعادة هي سعادة استقرار رضا حكمة ذكاء توفيق تألق كلمة أخرى من هو الشاب قد تجد إنسان بالتسعين سنة عمره وهو شاب هدفه أكبر منه من هو الشيخ بالمعنى السلبي من كان هدفه محدودا فإذا بلغه بدأ السأم والضجر فأنت إذا أردت أن تعرف الله فأنت شاب دائما ولو بلغت التسعين والإنسان إذا كان هدف دنيوي لعله قبل الوصول إليه يتألق أمامه فإذا بلغه انتهى لذلك ما سمح الله للدنيا أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة بل متناقصة فلذلك الإنسان إذا اتجه إلى قيم الدنيا وحدها وبلغها بدأ سأمه وضجره بل بدأ شقاؤه هنا يعرض للمشاهد يعني سؤال التأني يقول أريد أن أصبح ذاءنات وذا حلم ويحبني الله ورسوله فهل هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة مثلا والله هو في نص واضح إنما الحلم بالتحلل بالبداية أتصنع الحلم بالبداية وفيه جهد ينتقل هذا التصنع إلى طبع فبالبدايات إنما الحلم بالتحلل إنما الكرم بالتكرم أما بعد حين ينتقل هذا التصنع إلى طبيعة بالإنسان هاي سر رقي المؤمن المؤمن يرقى فقالوا المغبوما تساوى يوما لا بد من أن يكون هناك فرق لعل إنه لو فرضنا إنسان قبل أن يتوب إذا الله يحب أغنية الحبا جمع إذا ركب, ركب سيارة أجرة وفتح السائق على هذه الأغنية يطرب بها بس على ذلك بس بيجي وقت إذا ارتقى بشدم الإيمان يكرهها ارتقت نفسه فالإنسان كلما ارتقى أقترب من مستوى الشريعة قد تطبقها ولسنا في مستواها في البدايات تطبق تخاف تطبق الأمر خوفا بس بعدين تطبقه رقيا نعمل عبد صهيد لو لم يخفي الله لن يعصي إذن نقول ان ممارسة التأني كما هي ممارسة التحلم تؤدي إن شاء الله بالأخ إلى الأنا وإنما الحلم بالتحلم بارك الله بكم سيدي نفع بكم وأسأل الله عز وجل أن, شاء الله. أن يلهمنا تطبيق ما سمعنا ويبارك لنا بكم وبعلمكم وأنتم إخوة المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم وإلى أن نلتقيكم في درة جديدة من درر الشريعة الغراء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته